وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجل فلنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا.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 وأنعام حرم تظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراءن عليه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 وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين